ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجام من مارجيم من النار فبأي على ربك معتك رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء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 ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكبار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 تكذبان. يرسل عليكم عشواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شق فتلقت السماء فكانت ورده كالدهان فَبِأَيِّ الاء ربك ما تكذبان، فيوم إذ لا يسأل عذب به إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 بكم عاتك الزبان ذواتا أفنان فبأي ألاع إربكم عاتك فيهما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 ك إن على فرش بقائنها من استبرق وجن الجنتين دار فبأي آل لا تُطْقَرْ فَلَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِلَّا لَمْ يَطْمِثُهُنَّ, إنس قبلهم لم يطمثهن إنس قبلهم وَلَا جان فبأي آلام ربك ما تكذبان، كأنهن الياقوت والمردان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل إحسان إلا الإحسان فبأي آل ربك ومن دونهما جنتان فبأي آلاء رب ما تكذبان مدهام فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما عينان الضخام فبأي آلاء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 فبأي آلاء ربكم ما تكذبان حور مقصورات في الخياب فبأي آلاء ربكم ما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خذون رِيْنْ حِسَانٌ فَبِأَيِّ أَلَامٍ رَبَّكُمَا تُكذِبانِ تَبَارَكَ سُمُّ رَبَّكَ ذي الجلال والإكرام